الوجه الثاني ي ب د أ حالا ي ت ا ب ع ا ل ق ر ا ء ة في عرض الصلوات ا ل و ا ح د ي ة ا ل ص و ف ي ة ا ل م ل ي ئ ة بالبدع والشرك بالله والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواب ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة على هذا العرض قال تعالى وما ََ أ َ ر ْ س َ ل ْ ن َ ا من ِ رسول ٍَُ إ ِ ل َّ ا ليطاع َُِ ب ِ إ ِ ذ ْ ن ِ الله َِّ وَبِالرَّسُولِ الْعَمَلِ سورة النساء وبالرسول شُهُودُ العمل مما يرضى به الله تعالى يرضى به ولانه ر س و ه صلى ل ل عليه وسلم ه ع وما د ا ل ل من اصل ل الظاهرية والباطنية ن دينيا كان أو دنيويا ع أو شفاعته م من ة أخرويا وتربيته أو أو ى تعالى الله قال عليه وسلم و كل ن ت م ع ى شفى حفرة موجود ن النار فأنقذكم منها س ر عمران ة آل ولأنه أصل كل م و والواسطه بين العبد وربه وبعث ر ح م ة للعالمين قال تعالى وما ََ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا ذكر َُِ من َِ الله َِّ بالله َِِّ وللرسول ََُِِ بالرسول َُِِّ وهو ََُ من ِْ مقتضى ََُْ معنى الشهادتين ََََِّْ على ََ التحقيق َِِّْ أ َ ش ْ ه َ د ُ أ َ ن لا اله ََ إ ِ ل َ ا الله َّ و َ أ َ ش ْ ه َ د ُ أ َ ن َّ محمدا ًََُّ رسول َُُ الله َِّ وَيُؤْتَى ك والمباح وتقديم ا ل أ ه م فالمهم ثم ا ل أ ن ف ع ف ا ل أ ن ف ع علينا في إ ت ي ا ن الحقوق التي لا يمكن اقترانه تقديم ا ل أ ه م فالمهم ف إ ن كان على حد سواء في ا ل أ ه م فتقديم ا ل أ ن ف ع ثم ا ل أ ن ف ع أ ي ا ل أ ك ث ر و ا ل أ ك ب ر نفعا عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أ ج م ع ي ن نفعا دينيا ودنيويا و أ خ ر و ي ا و إ ل ى فتوى ا ل ل ج ن ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل ا إ ن ما يسمى بالصلوات ا ل و ا ح د ي ة وما مهد به لها فيه كذب ا وكثير من البدع والشرك بالله تعالى والعلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فمن الكذب ما جاء في السطر ا ل أ خ ي ر من القول ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ل كل موجود ف إ ن ه صلى الله عليه وسلم و إ ن كان أ ش ر ف الخلق و أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام ليس أ ص ل كل م و ج و د ولا من أ ج ل ه خلق الخلق بل هو مولود من أبوين بني كغيره من بني آدم إ ل ابوين عيسى ن فإنه مريم له لا أب خ الخلق خلقت ل لعبادة الله وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ل ق كما وما وحده ع ب د و ن ن ا ث ومن البدع في ذلك ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة للنبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات وقراءتها لغوث الزمان و أ و ل ي ا ء الله سبع مرات فإن في فهو في في عن النبي من أمرنا منه من لمن الزمان وأعوانه ذلك هذا ذلك لم صلى الله عليه وسلم قال ليس البخاري ومسلم معنا في ذلك من الشرك ما مع ما سموه يثبت أحدث غوث رب قراءتها رواه وقد وكذا طلب ا ل ص ل ا ة على النبي ه و س ل من الله في ونفس كل لمحة و بعدد معلوماته و ف و ض ا ت ه و إ م د ا د ه وتحديدها ب م ئ ة مره ة بدعة م نسألك اللهم بدعه ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا, نتحرك ولا نسكل إلا نجد نحس نتحرك ا ف إ ن ذلك القول ب و ح د ة الوجود والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الله أ ن يغرقهم في لجتها حتى يغيبوا عن الوجود فلا يكون لهم سمع ولا بصر ولا إ ح س ا س إ ل ا بهذه الوحده ة و ذ يأخذ ا الكفر الفاضح والضلال المبين البدع الشركية أيضا نداؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واستعانتهم به أن ينظر إليهم نظرة توصيهم إلى الله هو عليه يدركهم به إليهم توصيهم بأيديهم ومن رسول وسلم وأن صلى إلى تعالى ينظر نظرة أن أن يتقربون بهذه الشركيات ونحوها ليزول ما بهم من ضيق وفرقه ة ويفرج ب م من شدة ويرددون ب ل ا ء و هذه الكلمات و ا ل أ ب ي ا ت ا ل ش ر ك ي ة مرات محدوده ة و ي هيهات يجنى ويستخرج الشنيعة الواحدية أربعين يوما ويرخص للمريد ه ا الشوك العنب الحنظر العسل البدع المبتدئ العمل بالصلوات بأعداد ت أن من من ومن على محددة إلى حث أي إلى سبعة أيام على أن يضاعف خ ت ص ر ا عدد الذكر بها ثم بعد ا ل أ ر ب ع ي ن يوما او ا ل أ ي ا م ا ل س ب ع ة يتخذها وردا يداوم على العمل بها كل يوم و ل ي ل ة صباحا ومساء وما فاته من أعداد العمل بها إلى غير ذلك من ما لم مضاهاتا عظيم فاته أعداد بها قضا الله الله سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. العاقل الرشيد فلينظر كيف به شبه يأذن الشيطان شرع لشرع إلى ذلك عليهم غير حتى وقعوا في الشرك وكيف ق ع و ا ا في ل ش ر و ك زين لهم سوء عملهم سوء استحوذ ت تقربهم خ ذ و و ه الله عبادة إلى ي ك ب بها بعد بعد بعد و قوة ووحده وعزه ا فرق ضعف وكيف ذل س عليهم الشيطان حتى استفزهم إ ل ى أ ن يدعوا غيرهم إ ل ى العمل بما وقعوا فيه من الشرك والبهتان رجاء أن يصلوا رجاء الحق إلى أن عن عن طريق الباطل وإلى الهدى عن طريق وهيهات هيهات الهدى الضلال وإلى سؤال ب بهتان وبالله نبينا وصحبه ح محمد ا هذا التوفيق الله ن ك وآله عظيم على وسلم وصلى س هل يجوز توزيع طعام على الناس من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ن ذ ر ة ل ل أ و ل ي ا ء والصالحين وهل يجوز الاحتفال العالم جواب الحمد بذلك وهل لذلك لله وحده رفع يجوز و النذر ص وصحبه ل والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ل ا ا ة وبعض ع ب ا د ة لثناء الله على من وفى به ووعده سبحانه بحسن جزائه قال تعالى يوفون بالنذر وقال وما انفقتم ن ن ف ق ة أ و نذرتم ن نذر ف إ ن الله يعلمه وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أ ن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أ ن يعصي الله فلا يعصه و إ ذ ا كان نذر ا ل ط ا ع ة ع ب ا د ة وجب صرفه إ ل ى الله وحده و ا ل إ خ ل ا ص له فيه وكان صرفه لغير الله من نبي أ و ولي أ و جني أ و صنم أ و غير ذلك من المخلوقات شركا وعلى هذا تكون الذبائح ا ل م ن ذ و ر ة لغير الله م ي ت ة يحرم ا ل أ ك ل منها وتوزيعها على الناس ولو ذكر ذ ب ح ه ا اسم الله عليها حين ذبحها ل أ ن تسميته ع ل ي ه ا لا تؤثر في حل الذبيحه ح و ج ب ط ر ا إطعامها للحيوانات وأن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائه من خبز وتمر وحمص ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر الناس أو وأنه أكله أو وتمر وحمس وحلوى ونحو يتوقف على توزيعه على من ذلك حل غير فينبغي ترك خبز ل م البدع في ذ ك من ترويج ا ل والتعاون على انتشارها و ا ل م ش ا ر ك ة في مظاهر الشرك و إ ق ر ا ر ه ا لكنها في حكم ا ل أ م و ا ل التي أ ع ر ض عنها أهلها أخذها أخذ الأنبياء وتركوها منها عليها ذكرهم لمن فلا لا الاحتفال والصالحين ولا إحياء ذكرهم بالموالد ورفع الأعلام شاء شيئا ثانيا مات إحياء يجوث ورفع حرج فمن بمن من ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم ولا ببناء القباب والمساجد على أ ض ر ح ت ه م أ و كسوتها أ و نحو ذلك ل أ ن جميع ما ذكر من البدع ا ل م ح د ث ة في الدين ومن وسائل الشرك ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين ولا فعله ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أ ح د من أ ئ م ة المسلمين في القرون ا ل ث ل ا ث ة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه ا خير القرون من بعده ب أ ح د من ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين أ و الملوك أ و الحكام وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم وكل شب في والعمل بما أحدث من بدع في شؤون رسول أسوة يرجو واليوم كان لكم كان وذكر كثيرا المبتدع الدين قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله واليوم الآخر وذكر الله شب اتباع بما في في في بدع من أحدث حسنة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لعن الله ا ل ي ه والنصارى د و اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد متفق على صحته وثبت عنه أ ي ض ا أ ن ه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا و إ ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أ ن ب ي ا ئ ه م وصالحيهم مساجد أ ل ا فلا تتخذوا القبور مساجد ف إ ن ي أ ن ه ا ك م عن ذلك وثبت عنه أ ي ض ا أ ن ه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها وصح وسلم وخير وسلم وشر الأمور وكل روه وعن بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مواعظة وجلت منها القلوب وذرفت العيون صلى صلى صحيحه صلى الحديث محمد محدثاتها عنه عليه عليه بدعة العرباض عنه أنه بن منها الله الله الهدي هدي الله الله الله الله عليه منها قال ضلالة مسلم قال بليغة كتاب سارية خير في رضي فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع ف أ و ص ن ا قال أ و ص ي ك م بتقوى الله والسماء والطاعه و إ ن ت أ م ر عليكم عبد حبشي ن المهديين بالنواجذ فإن حسن عضوا عليها وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والتلمذي وقال كل بدعة حديث حسن صحيح أبو ولله ا التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم بدع تتعلق ببعض الليالي و ا ل أ ي ا م سؤال ما حكم الاحتفال بليلة وعشرين ليلة القدر جواب بليلة ليلة سبع وعشرين خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الاكثار محدثتها النبي الله صلى عليه من فهدي في الصلاة و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ا ل ص د ق ة وغير ذلك من وجوه البرج وكان في العشرين ا ل أ و ل ينام ويصلي ف إ ذ ا دخل العشر ا ل أ خ ي ر أ ي ق ظ اهله وشد المئزر و أ ح ي ا ليله وحث على قيام رمضان وقيام ليله ة القدر فقال ا صلى ل ل عليه وسلم من ق القدر م رمضان إيمانا عفر واحتسابا ه ما ت م من ومن قام ذنبه ق ا ليلة ل د إيمانا عليه ما تقدم من متفق واحتسابا ذنبه عفر له وبين ّ صلى الله عليه وسلم أ ن ل ي ل ة القدر في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان وانها في احد ل الأواخر في الوتر ع ش ر رواه منها أ في م في اوتاره ل م س ن د أ خ ر ج ه ا ل م ذ ي و ج ء فيه في يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين التنسوها ثلاث تسع سبع خمس أو أو أو أو خ آ ليلة قال التلمذي ا بعد إ خ ر ج هذا حديث حسن صحيح وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ع ا ئ ش ة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إ ن وافقت هذه ا ل ل ي ل ة فقد روى أ ح م د في المسند عنها رضي الله عنها قالت يا نبي الله إ ن وافقت ل ي ل ة القدر ما أ ق و ل فيها قال تقولين اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عني وقد أ خ ر ج ه أ ي ض ا النسائي وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي بعد إ خ ر ا ج ه هذا حديث حسن صحيح هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليله ة بليلة القدر وأما الاحتفال بليلة سبع وعشرين على أ ن القدر ي ل ل ة ا فهو مخالف فإنه يحتفل فالاحتفال التوفيق الاحتفال لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه بها وبالله الله وآله وصحبه الرسول وسلم وسلم وصلى وسلم جواب لم محمد ما حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان خاصة القدر نبينا سؤال صلى صلى بليلة على بليلة بدعة الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد الاحتفال السابع والعشرين رمضان خاصة وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد البخاري、ومسلم. وإنما المشروع إحياؤها بالعبادة والصدقة ونحوها كسائر ليالي العشر وبالله التوفيق بليلة صلى عليه وسلم ليس ومسلم محدثة أحدث ثبت في فهو بدعة عن وقد روه شهر رد من أنه من منه وصل وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س هل يجوز طبخ الطعام والاهتمام به في ل ي ل ة المعراج و ل ي ل ة القبر وارساله إ ل ى المسجد حتى يدعو ا ل إ م ا م على الطعام ل إ ي ص ا ل الثواب على حسب العاده ة جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد على لا يجوز تخصيص ما يسمى ب ل ي ل ة المعراج و ل ي ل ة القدر بما ذكر من الاهتمام بطبخ الطعام ولا إ ر س ا ل ه إ ل ى المسجد ليدعو عليه ا ل إ م ا م رجاء وصول الثواب إلى الى حالة معينة أو ض و ا ل ه هدي النبي صلى الله عليه د ي والخير الخير في النبي و اتباع كل صلى ل س م وبالله و ا ل ت ف ي ق وصلى وآله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول بعض العلماء إ ن ه وردت أ ح ا د ي ث في ف ض ي ل ة نصف شعبان وصيامه و أ ح ي ا ء ليله ة النصف ن م هل هذه النصف أ أو ح صحيحة ا لا د ي ث إ كان هناك ح ح ي ب بيانا ي شافية غير ن لنا وإن كان و ذلك فأرجو منه ك أثابكم م الإيضاح ا ل ل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد لله على وردت أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة في ف ض ي ل ة صوم أ ي ا م ك ث ي ر ة عن شعبان إ ل ا أ ن ه ا لم تخص بعضا من ايامه دون بعض أ ن ه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أ ر ك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب و ا ن وهو ه ش ر ترفع ع ا ل أ م ا العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه الإمام أحمد والنسائي ولم يصح أنه صلى صلى الله كان صيام ل إلى عملي ولم صلى عليه وسلم فيه فأحب يرفع يصح حديث يكحر يوم أنه بعينه رب ع أحمد أن من ش ب ا ن أ و كان يخص أ ي ا م ا منه بالصوم لكن وردت أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة في قيام ليله النصف من شعبان وصيام نهارها منها ما رواه ابن في عن نصف عن النبي صلى أنه تعالى أ ل ا كذا حتى يطلع الفجر وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من ا ل أ ح ا د ي ث في فضل إ ح ي ا ء ليله النصف م شعبال من ذلك ما رواه في ح ح ي ه أنها عن عائشة أنها قالت ق د رسول س و الله صلى الله عليه ل من فخرجت فإذا هو في رافع الرأسة فقال الرأسه البقيع هو أ ك ت تخافين أن يحيف الله يخيف أن ع ل ورسوله فقلت يا رسول الله ي يا أتيت ك أنك ظلمت ب ع ض ن س ا ئ ك فقال إ ن الله تبارك وتعالى ينزل ل ي ل ة النصف من شعبان إ ل ى سماء الدنيا فيغفر ل أ ك ث ر من عدد شعر غنم كلب وقد وغيره وأكثر يرون ورد وصوم يومها وقد عرف عند علماء الحديث كساهل بن حبان في تصحيح وبالجملة الحديث عند الحديث الأحاديث الأحاديث ضعف ضعف فضل العلماء شعبان عرف علماء في النصف في البخاري هذا ما كساهل حبان ليلة لم بن تصحيح يصح شيء فإنه من من التي وعظم ر د ت في فضيلة إحياء ليلة النسخ من ش ب ا ن وصوم جماعه من العباد أ تلك ا ل ل ي ل ة اعتمادا على ما ورد من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة واشتهر عنهم ذلك فتابعهم عليه الناس تحسينا النسخ شعبان للظن بل لفرط لليلة من تعظيمه بهم بعضهم قرى إ ن ه ا ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة التي أ ن ز ل فيها ا ل ق ر آ ن و أ ن ه يفرق فيها كل أ م ر حكيم وجعل ذلك تفسير ا لقوله تعالى إ ن انزلناه في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة إ ن ك ن ا م ن ز ر ي ن فيها يفرق كل أ م ر حكيم وهذا من الخطا المبين ومن تحريف ا ل ق ر آ ن عن مواضع ه ف إ ن المراد ب ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة في ا ل آ ي ة ل ي ل ة القدر لقوله تعالى إ ن ا أ ن ز ل ن ا ه في ل ي ل ة القدر و ل ي ل ة القدر في شهر رمضان ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في ذلك لقوله تعالى شهر عشر شعبان فيه القرآن هدى للناس من الهدى والفرقان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه فيها رمضان القرآن والفرقان من محمد وسلم خمس من الذي للناس ودينات التوفيق نبينا سؤال عندنا نساجد فيها أناس أنزل يجتنى وصلى على ليلة في و ي ق ر ؤ و ن س و ر ة ياسين ثلاث مرات و ي ق ر ؤ و ن المولد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام هذا البدع الله الله قال أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله في الحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لله على رسوله وآله رسول صلى عليه وسلم ليس وقوله كل وكل وحده وصحبه أحدث محدثة من من منه وبعد وقد رد بدعة بدعة أنه فهو عن ثبت فإن في في والعبادات مبناها على ا ل أ م ر والنهي والاتباع وهذا العمل لم ي أ م ر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا فعله أ ح د من الخلفاء الراشدين ولا من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو وهذا وسلم فيكون مردود لدخوله ورسوله قال الحديث رد النبي الله ألفاظ الصحيح أمرنا العمل الله إنكاره فيما الله صلى عليه عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا العمل ليس عليه أمره صلى الله عليه من أنكره بعض يجب في أمره قال تعالى أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله وهذا ا ل أ م ر مما احدثه الجهل بغير هدى من الله وقد والاحتفال والمعرج والدنا عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز عبدالله كتب حكم كتبه الاحتفال ابن عبد الله ابن باز رسالة في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة ابن ابن باز سماحة رسالة الإسراء سماحة من ما الشيخ النصف حاشية الشيخ في نص حفظه الله ونفع ر ع ا ه و المسلمين بعلمه آ م ي ن في حكم الاحتفال ب ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج و ل ي ل ة النصف من شعبان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه. أما、بعد. فلا أن الإسراء والمعراج لله على رسول وعلى آلز الله العظيمة من محمد وحده بعد الدالة وصحبه رسوله على عليه ريض منزلته آيات أن وجل صدق كما أ ن ه ا من الدلائل على ق د ر ة الله ا ل ب ا ه ر ة وعلى علوه سبحانه على جميع خلقه قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى الى المسجد الاقصى الذي باركنا ح وكلمه ل لنريه من إنه هو السميع البصير ه الله الله إنه هو من آياتنا و ربه سبحانه بما أ ر ا د وفرض عليه الصلوات الخمس وكان الله سبحانه فرضها أ و ل ا خمسين ص ل ا ة فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه و ي س أ ل ه التخفيف حتى جعلها خمسا فهي خمس في الفرض وخمسون في ا ل أ ج ر ل أ ن ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا فلله الحمد والشكر على جميع نعمه ا ن ه وهذه الليلة ع ر ا يأتي في الأحاديث ن ا ما ورد في تعينه فهو غير ثابت عن النبي صلى الله العلم بالحبيث ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس وكل ورد فهو صلى عليه وسلم أهل ولله غير عند في تعينه عن و لان و فبك ت ع ي ي ن ه لم ل ل ل م م يجز ي س أن ي خ ص و ه النبي بشيء من ا ع ب ا ا د ت فلم يجز لهم يجز أ يحتفلوا ه ا ا لأن ل ن ب صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولو م ي خ ص ه ا بشيء ولو كان الاحتفال بها أ م ر ا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ل ل ا م ة إ م ا بالقول أ و الفعل ولو وقع شيء من ذلك لا عرف واشتهر ولنقله ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم إ ل ي ن ا فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه ا ل أ م ة ولم يفرطوا في شيء من الدين بل هم السابقون إ ل ى كل خير فلو كان الاحتفال فلو والاحتفال يغفره الليلة لكانوا أسبق الناس إليها والنبي صلى الله عليه وسلم الناس للناس وقد بلغ رسالة البلاء الأمانة الليلة الإسلام لم النبي صلى الله عليه وسلم ولم مشروعة هو وقد غاوة وأدى كان كان بها عنصح من دين تعظيم يكتبه بهذه أسبق هذه فلما لم يقع شيء من ذلك أ علم ان الاحتفال بها وتعظيمه ليس من الاسلام في شيء وقد اكمل الله لهذه الامه أ م ة د ي ن ه و أ ت ع ل ي ا النعمة وأنكر على وأنكر من شرع في دينها ما لم يأذن ب ل ل قال وتعالى ه سبحانه في أنهم شركاء ومن ا ل ه م الدين ما لم ي أ ذلك ن به ا ل ولولا ه ل ما ة ل ل لقضية بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ف ص بينهم عذاب وإن و ثبت عن عليه رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أ ح ا ا د ي ث ل ة ا ل ت ح ذ ر م ا ل ب د عن والتصريح ب أ ه تنبيها ا ضلالة للأمة ع ل ى ا وتنثيرا ومن اقترافها فبكت من الصحيحين عن ما ا لهم ذلك ع ئ ش ة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وفي ر و ا ي ة لمسلم من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله الدمع أما فإما الحديث الله الهدي الله الأمور رسول خير وخير وشر وسلم وسلم يقول يوم صلى عليه صلى عليه خطبته هدي محدثاتها بعد في محمد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 فعليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها ب ا ل م و ا ج ذ و إ ي ا ك م م ح د ث ا ت ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة وكل بدعه ضلاله ل والأحاديث المعنى كثيرة. عن أصحاب رسول الله صلى ة وقد هذا أصحاب الله السلف الصالح بعدهم التحذير من والترهيب منها. وما إلا لأنها زوادة في كثيرة عليه التحذير وسلم من عن وعن ثبت إلا زوادة وشرغا لم ومعلوم ت ش ه ب أ د ا ا ء ل ل ه ه من ا ي د د والنصار ا في ي ز ه في ي د ن ه ما و ه م في هذا ما لم ي أ ن به ل ل ولأن ه ا ز من ه ا ل ت ق ص للدين الفساد إ س ل الكمال ومعلوم ا وابتهامه م بعدم ي ي هذا ا من ل ف العظيم والمنكر الشريع والمصاومه لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم الآية والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة البدع والمنفرة منها أكملت لكم صلى عليه وسلم دينكم من و أ ر ج و ان يكون فيما ذكرناه من ا ل أ د ل ة ك ف ا ي ة و م ق ن ع لطالب الحق في إ ن ك انكار ر هذه البدعة ع أ ي الإسرائيل والتحذير منها وأنها ليست من دين في شيء والمسلمين وبيان الدين وتحريم بدعة بلولة أوجب والمعراج شرع الاحتفال منها وأنها الإسلام ولما الله النصح ما الله لهم من من من ت م ن العلم أ ي ي ت ت ن ب هذه إخوان المسلمين على ه البدعه ة التي الأنصار فشت حتى في كثير قد من ا الناس من الدين بعض من والله المسؤول ل أي ص حكم أحوال المسلمين الاحتفال ا ف ه ولي ل عليه وصلى الله ق ا وبارك د وسلم م وآلهه وصحبه ل ا بليله ا ل ن ص ف من شعبان عزيز ولي الحاشية لفتوى سماحة الشيخ المسلم قراءة المتضمنة سماحة لفتوى عبد العزيز ا بن عبد الله ا بن باز في حكم الاحتفال ب ل ي ل ة ا ل ن ص ر من شعبان وغيرها الحمد لله الذي أ ك م ل لنا الدين و أ ت م علينا ا ل ن ع م ة و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي ا ل ت و ب ة والرحمه ة أما قال ا بعد فقد ل ل تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورديت عليكم اليوم الإسلام دينا الآية لكم لكم دينكم من س و ر ة ا ل م ا ئ د ة وقال تعالى أم الايه من سوره الشورى وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه يوم الجمعه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة و ا ل أ و ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث في هذا المعنى ك ث ي ر ة وهي تدل دلاله صريحه على أ ن الله سبحانه وتعالى قد أ ك م ل بهذه ا ل أ م ة دينها و أ ت م عليها نعمته ولم يتوفى نبيه صلى الله عليه وقد س ل إلا بعدما بلغ البلاغ المبين للأمة كل ما شرعه الله لها م بعدما ما من وبيّن شرعه أ و وأعمال و و ا ل فكله ح صلى الله ع ل وسلم أن كل ما يحدثه الناس وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال كله ي يحدثه وينسبونه دين ه أو ما من م أن بدعة ر ة على م اصحاب الأحدثه حسن ولو ق د وقد ه عرف أ ص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ا ل أ م ر وهكذا علماء ا ل إ س ل ا م بعدهم ف أ ن ك ر و ا البدع وحذروا منها أ ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم ا ل خ ن ة وانكار ا ل ب د ع كابن وضاح والطرطوشي و أ ب ي شامتا و غ ي ر ه م انتهى الشريط الثلاثون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة و ا ل إ ف ت ا ء وله ب ق ي ة على الشريط الواحد والثلاثين